اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا تجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود والذين اشركوا ولا تجدن اقربهم موده للذين امنوا الذين قالوا اننا نصر الله ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون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 إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والمغضاء في الخمر والميسر ويصدكم, ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروه فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعنوا إذا متقوا, إذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب يا ايها الذين امنوا ليبرئنكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم ليعلم الله ليعلم الله من يخاف بالغيب فمن اعتدا بعد ذلك فله عذاب اليم يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُتَعَمَّدًا فَجَزَاءٌ بِشَزَاءِ اِثْنَى مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوُو عَدْلٍ مِّنكُم هَدْيًا هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينٍ أَوْ عَدْلٌ ذَلِكَ صياما أو عدن ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما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 ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيرة ولا حام لكن الذين كفروا ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون واذا قيل لهم تعالوا الى ما وَزَل الله إ وَصُول قالوا حَونَا قالوا حَون ماَا وَجددن عليهلَه أَب أناأَلَ كَأَبهُ لا يَعنمونَ شَيئ وَلا يحتد يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم الى الله مرجعكم جميعا فينبهكم بِمَا كنتم تعملون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 فَخَرَّانِ يَقُومانَ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَى يَرِفْقُسْمَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِلَيْنَا إِذًا لَّمِنَ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 سبنا مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك اذ يدتك بروح القدس تكلم الناس تكلم الناس في الهدى وكهلا واذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل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 وَإِذك فَفُْ بَنِي إسر إِلَعَن كَِدْ جِئتَُم فِيبَجِّنَاتِ فَقالَالَ النَّذينَ كَفَروا فَقَا الذيِينَ كَفرَروا مِنْهُم إِه إَِّ سِشْرُ ب وَإِذْ أَ حَيْتُ إ الْ الحَوارِِّينَ أَنْ أم آمِنُوا ب وَبِرَسُول قالَاوا آممَن قالوا آمَن وانشهد باننا مسلمون اذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك ان يستطيع ربك ينزل علينا مائده من السماء قالت تق الله ان كنتم منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا ماء دكا من السماء انزل علينا ماء تَن مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَارْزُقْنَا قال الله الرَّازِقِينَ قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يكفر بعد من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 اِن كُنْتَ قُلْتَهُ فَقَد عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلاَ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلاَّ مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَأَكُنْ تُعَالَيْهِمْ شَهِيدًا وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دمت فيهم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 وَهُو اللهَّهُ في السماواتِ وَفِي الْ الأررض يأَعْلَ مُصرَِكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُون وَماَا تَأْتِهِم مِن آيَةِ مِن آياتِ رَبِهِمْ إِللاا كانَوا عََّا مُغْرضين فَقَد كَ الذَبُ بِالحَِّلََّا جأَهُم فَسَوفَ يَأْتيهِم فَسَووفَ يَأْتِهِم أَمباءمَا كانَوا بهِهِ يَسْتَْزِئون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 إِهُ لا يُفْلِح القالِمُ وَيَوْمَ نَحْشرُهُم جًَا ثَُّ دَقولَُّذِينَ أَشَكُ أنَ شرَكَ أُقُ نَّذير كُْ تُمْ تَزْمُون ثمَُّ لَْ تَقُ فِثْنَةُم إَِّا أَ قَا والله رَبِّنَا مَا كُا مُشْرِكين انظر كيف كذبوا على انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع اليك وجعلنا على قلوبهم اكناه ان يفقهوه في اذانهم وفي اذانهم وقرا وان يروا كل ايه لا يؤمنوا بها حتى اذا جاءوك حتى اذا جاء أَن يجادلونك يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنأَوْنَ عَنْهُ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا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 وَلو تَرائِذُ وقِفُواعَ رَبِّهِمْ قَالَ لَْسَ هذا بِالحَبّ قالوا بَلَ وَرَبِّنَا قالَالَ فَذُكُ الْ العذابَ بِمَا كُُم تَكفرُرُون قَذ خَصِ الذينَ كَذَّبُ بِِقاء إَِّه حَ إِذَا حتى إذاَا جَ أَتْهُم الساعةُ بغتة قالوا يَا حَتناَا قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يسرون وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون وَِنَ علم إِهُ لا يَحْزُل كََّ يَقولونَ فَإِهُ لا يكَذبونك فَإِهُ لا يُكَذذبونَكَ وَلَِ إ الظَّالِ مينَ بآياتاتِلهه وَلَقَدْ كُذِّمَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ إِلَّا وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَئِ الْمُرْسَلِينَ وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَابُهُمْ فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَف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 والموتى يبعثه الله ثم إليه يرجعون